سامة بن سيد رضي الله عنه كما بفايح مسلم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحنا الحروقات من ثم فلما أجبروا عنا لحثت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم كان هناك رجل منهم يهرب قال سامة لحثته أنا ورجل من الأنصار قال فبينما نحن نلحق به إذ منا بشجرة اختبأ وراء شجرة لو كان الذي يلحقه رجل واحد استطاع ان يدور معه حول الشجرة لكنهما رجلان قال اجتمعنا انا والانصار عليه. فلما رفعنا عليه السيف قال اشهد ان لا اله الا الله يقول اما صاحب الانصار فخفض سيفه واما انا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول ثم جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئنا اليه عليه الصلاة والسلام جعلته وحدثه بخبر غزوة الآن وسامة جايب اخبار فرحان بالغزوة انتصرنا وفعلنا وفعلنا قال جعلت وحدكه بخبر الغزوة التي غزوناها قال وهو صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه؟, إيه أنا أقول يا رسول الله ذهبنا وصبحناهم وأقبلنا وبدأ القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهن إيه؟ يستمع ثوالي عن الغزوة يقول فقلت يا رسول الله ثم تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فقال إيهن قلت يا رسول الله فلاذ منا بشجرة قال إيه قلت ثم رفعنا عليه السيف فلما كدنا أن نضربه بالسيف قال لا إله إنا الله يقول سامة رفع بصره إليه وقال إيه الآن تغير الأمر قبل قليل كلام وسواليك قصتهم لما ذهبوا يغزون الآن الأمر يختلف هذا الآن رجل قال لا إله الله ماذا فعلت معه قال إيه قلت يا رسول الله اما صاحب الانصار فخفض سيفه وانا انا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد ان قالها يتأكد ان, قتلت بعد أن, قالها؟ أن بعد الله ممكن قتلت قتلته بعد ان قالها ام بعد ما بديت تضرب واشفع الهلكة قال لا الهن الله ممكن تكون يعني قتلته قبل الله يقولها من المشكلة لكن قتلته بعد ان قالها اسامة بدأ ينتفض بعدين اسامة شخص غير عادي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اسامة بزيد بن حارثة زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام قد تبناه جعل مثل ابنه ووقف عند قريش وقال هذا ولدي وكان اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه يعني النبي عليه والسلام يحب اسامة حبا عظيما حتى انه لما وقعت حاجة الافك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير فما اتشار أي واحد من الصحابة دها أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب واستشارهما إذن أسامة يا جماعة إنسان يختلف عن بقية الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك خذ النبي عليه وسلم ينتفض. قال قتلته بعد أن قالها قال رسول الله هذا كافر قتل فلان وفلان وفلان. ما استفهم النبي توكل من الاعداء قال قتلته بعد ان قالها يفر عليه قال يا رسول الله هذا ما قالها ايمانا بالله لا لا هذا كان خوفا من السيف يا رسول الله قال اشققت عن قلبك كما قالها خوفا من السيف امينا ايمانا بالله واش دراك انه قال خوفا من السيف ان شبيت قلبه نظرت يمكن وقع في قلبه الاله في النحظة هذه لما رفعتم عليه السيف من شققت عن قلبه فنظرت قال لا اله الله خوفه من السيد ام ايمانا بالله ثم قال صلى الله عليه وسلم لوسامة يا اسامة كيف لك بلا اله الا الله اذا جاءت حاجك يوم القيامة اذا وجبت لا اله الله قدامك يا اسامة انت يا الصحابي الجليل انت اللي جهدت جاهدي سبيل الله ما هو خرجت وفعلت وفجرت وشركت لا لا أنت اللي طرعت الجاهز لسبيل الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه حبه وشاق صغير وقتله اجتهاداً ما جاء وخططوا وبقتله وصار لشاعر وشهرين يخطط ويجمع ويسأل لا ن المسألة استهزاز وبعده أسامه قتل كم واحد من الكفار قبل وذهب يقاتل في سبيل الله سعد للأجر ما قرر أن يضع سلم اللي بيذهب نعطيه نجمة أو شريطة أو قدمية ومع ذلك ذهب أسامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت لحاجك يوم القيامة أي لا كرام هم سلام فالأمر أعظم مما تتصورون. لو واحد منا يا جماعة موجود في الجزائر او موجود في مصر او موجود في بعض البلاد التي وقع فيها اضطلابات وقتل وتساهم بدماء الناس لعلم ثانا جلالة الخطب وكبر الامر الواحد هناك يا جماعة حتى المشي بالطريق ما يستطيع ان يمشي وهو امن حتى يسر الله تعالى في مصر واصطلحوا مع حكامهم الجزائر لا يزال هناك مباحثات لكن ان تخلقنا الامن عندنا خاصة في هذه البلاد بالله عليكم ماذا سيبقى المسلمين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح إن الإسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها كما أن الحية تذهب إلى جحرها إذا خافت من شيء وتدخل الجحر ومشدة الخوف تدخل الجحر وتتطوع الجحر تتلوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يتلوى ويجتمع بين المسجدين كما تأرز الحية من جحرها يعني مسجد مكة والمدينة يعني أن الأصل بقاء هذه البلاد وآخر سيف من سيوف الإسلام يكسر هو ما يكون بجزيرة العرب ونسأل الله أن يكسر يكثر أبدا ولو ذهبتم تنظرون أثر الدعوة السلفية القائم على الكتاب والسنة من هذه البلاد وكيف أثرت في بلاد أخرى لرئيس من ذلك عجبا السفية رأيناها في بلاد كثيرة وقد تحدثتكم بأشياء من ذلك فيما سبق ورأينا ما, ما يقع من من شركيات ما يقع من بدع من بدع الأشاعرهم من بدع بقايا بدع الجهمية وبقايا بدع الرافضة إلى ذلك وكل من رأيس في عدة بلاد وقد سافرت إلى عدد منها سواء بلاد العربية أو أوروبا أو غيرها لتجدن السلفية إن من بعثت من هذه البلاد الرسول الثلاثة تدرس ناس وإنما خرجت من هنا كتاب التوحيد وشروحه يدرس ناس وانما خرج من هنا دخلت عده مراكز اسلامية وعده مساجد في قالب هذه البلاد اذا مسكت المصحف فاذا هو مطبوع في هذه البلاد تمسك الكتاب فاذا هو مطبوع في الرياض مطبوع في جده مطبوع في الشرطية مطبوع في كذا واذا الكتب الموجودة في المساجد في المراكز الإسلامية ايضا مطبوعة في هذه البلاد بل والله يا اخواني ان في بعض الاماكن هناك في بعض المراكز الإسلامية يسألوني بعض الناس مسألة فأقول له طيب لش ما تسأل فلان أو فلان من الذين يخرجون في القنوات مشايخ شاوش كبرة لي لا يا شيخ أما أبغى ألا فتوى بن باز ولا ابن عتيامين ولا فلان أو فلان من مشايخكم طبعا لا أنقص من بقية المشايخ في شهة البلاد لا كل من اعتمد على الكتاب والسنة وشيخنا شيخنا سواء كان سعوديا أو غير سعودي لكن الذي أعنيه أن أضرب لكم مثلا بقوة جلالة قدر هذه البلاد في قلوب الناس يجمعين في خارجها ولو تزلزل الأمن لرأيت أن الكتب لن تبدأ تطبع عن هيئة الخيرية سوف يضيق عليها المساجد فتصبح والله ما تستطيعون تجتمعون مثل هذا الدرب ما تأمن على الفيار تكشريها سبتين ألف أو سبعين ألف والله ما تأمن عليها إذا أقبلك إلى هنا يأتي واحد يسرقها الآن الصومال كم سنة صار لها الآن ما عندهم حكومة في حول عشرين حكومة في الصومال بعدما سقطت الحكم التي كانت قائمة لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة يقول حتى لو كانت ظالمة للناس قال وإن كانت كافرة ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة يعني تمشي أمورها إذا كانت عادلة حتى لو كانت تعبد غير الله لأن إنما قيام أمور الناس على العدل الذي جعل الله تعالى عليه قيام أمر السماوات والأرض والأمن أيها الإخوة والأخوات المستمعات إذا تأملت في حاله وجدت أنه من أعظم المنن قد يمن الله تعالى على العبد مثلا بطعام بشراب بلباس بزوجة بسيارة بمسكن لكنك لن تستطيع أن تتمتع بأي شيء من هذه النعم إلا إذا توفرت معها نعمة الأمن لذلك سجد جماعة الخلق يتنوعون في مطالبهم وأمنياتهم مثلا تجد بعض الناس يعني يحب نعمة النساء بعض الناس يحب نعمة مثلا الأولاد بعض الناس يحب نعمة الأموال تجد مثلا بعض الناس قد يحب نعمة النعمة طلب النعمة إلى غير ذلك لكنك إذا تأملت وجدت أمنا الناس جميعا أن كبيرهم وصغيرهم غنيهم وطقيرهم مسلمهم وكافرهم صالحهم وفاتقهم بل حتى الطيور وحتى الوحوش كلها تبحث عن نعمة واحدة ألا وهي الأمن ديش جماعها الطير لما يأتي يبني عشه يبني في اعلى شجرة يبحث عن الامن يريد اذا وضع طراقه وذهب يرجع يجبه في ما تغيرت لماذا الوحوش انما تبيت في الغيرال وتبيت في اماكن بعيدة بحثا عن الامن تخشى من احد يأتي يفسد عليها امنها فاذا كانت هذه جماعة طيور ووحوش يعني ذواب وتخشى على امنها وتعظمه فما بالك بالناس ليتوفر لك لي طعام وشراب ولا عندك امن لن تتمتع لو عندك قفر وارث وزوجه وأموال وأولاد ولا عندك أمن وأنت جالس مع أولادك أو على فراشك مع زوجتك ما تدري تفجر ولا تقتل ولا يقفز عليك واحد لص معه رشاش يقتلك ولا يفعل بك شيء والله لم تتمسع أبدا بشيء من ذلك وكم رأينا في بعض البلاد التي جعجع فيها الأمن كيف صار حالهم لذلك امتنا الله عز وجل على عباده في الأمن وقال سبحانه وتعالى مخاطبا قريش أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لاحظ فذكر الأمن لأن لا يمكن أن يتمسعوا بذلك الطعام إلا إذا جعل الله تعالى لهم الأمن مع وجود هذا الطعام أيها الإخوة والأخوات بعض الناس أحيانا يكون عنده مفاهيم خاطية وليس عنده استعداد أن يستمع إلى الرأي الآخر والمشكلة لما يبدأ الإنسان أحيانا يتصرف تصرفات يحسبها حقا وهي باطل كما قال الزوج كل هل منبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون طلعا هذه المشكلة أفمن له سوء عمله فرأاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الآن لما جاء الرجل الذي قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض رسول يبغي قال يا جماعة دلني انا واحد اسأله قال له هنا رجل عابد ما يكون من سجادته اذهب واسأله اقبلت الى الرجل يصلي والبكاء على عينيه ينتفض وزاهد فقال لها انا قتل تسعة وتسعين نفسا له لي توبة ام ليس لتوبة انت فضاك الرجل ولم ينصفت اليه وبدأ يقول تسعة وتسعين نفس هالرجل العابد لو يقوم من هو ويطع بقدمه على نملة قام شهرين متتابعين ثوبة من قتلها النملة من شدة الورع والقوط الذي عنده وما ذهبت برجل قاتل فايت في بدأ ينتفق قال ما توبة ما توبة ثم أقبل عليه وقتله قال ما دامنا خربانا خربانا وقتل قتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم شو الفرق بين من يتحرك بعاطفته بعاطفته ومن يتحرك بعلمه بعض الناس يفكر بقلبه وفي ناس يفكر بعقله فذهب الى رجل عالم قال له انا قتلت مية نفس اعظم واعظم والنفس الاخيرة منها تسوانها مية ثلاثة فراجل عابد ما يقوم السجادته يمكن تتل ودخل الجنة على طول قال له يا شيخ ليه توبة ام لا فقال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة ام ذنبك اعظم ام ذنب اللي يعبدون الاصنام إلا قبل عبادة الأصنام ما قبل توبة عباد الأصنام ما يقبل توبة من يحول بينك وبين التوبة نعم لك توبة لكن اذهب إلى الأرض الفلانية إن فيها قوم يعبدون الله عبد الله معهم إلى كما وقع الذي يعني من هذا أن هذا الرجل الذي قتل تسعة نفسا لما سأل أقواما استوه بأوقاتهم انظر كيف أدى به إلى أن يفسدهم يقتلوا وإلى أن يتضرر هو أيضا لو ذهب واستمر على كفره واستمر على ضلاله وقتله لكان الأمر أسد أيضا الآن بعض الناس يا جماعة إنما يستعمل عواقفه عندما ينظر في المجتمع يعني بعض الشباب الآن وكن معكم فريح يعني أنتم طلبة علم بعض الشباب الآن إذا نظر في الواقع رأي سيطرة أمريكا على أكثر العالم بدأ يقول الشيخ الأمريكان نصرف في مناهجنا الشيخ الأمريكان تصرفوا سيطروا على كذا وكذا وأثروا على علامنا الشيخ الأمريكان فعلوا ما فعلوا مثلا بعلاقات مع بعض الناس المتفلقين الأمريكان فعلوا كذا ثم يبدأ ينضف في بعض المنكرات أحيانا تكون منكرات يا جماعة لم تصل إلى حد الكفر يعني يبدأ بعض الشباب يقول يا اخي المجتمع فاسد الدولة فاسدة شوف الناس غازلون في الشوارع شوف يا اخي ذات اليوم واحد امتفن هي وطلع قرار بإقواطة شوف وقعته يا اخي هذا اقل من وقوع الشرك رأينا بلادا تحمي الشرك الذي فيها ذهبت إلى بلاد يا جماعة الناس يطوفون على القبر قدام عيوني ما اقول بيالولي قدام عيني الناس يطوفون على القبر هذا موجود هنا والله لو, لو وجد رجل يفجر بمرأة في تلك البلاد في الشارع يمكن الناس يطورون عليه لكن هل الشرك الذي يسرب فيه العبادة لغير الله ملتفته اليها ثم يقول بعض الشباب يا أخي وش المنكر؟ نعم أنا معك أن وجود المنكرات خطأ لكن الجماعة ينبغي أن ننظر بعواقفنا لازم كل واحد عند الساعة في إدراكه في أنهزل نبي صلى الله عليه وسلم وقع منكرات ألم تكرأ بالصحيح في صحيح مسلم أن ماعزا أقبل وقال يا رسول الله زنيت فطهرني ما قال اغتصرت امرأة طهرني زنيت فطهرني خلاب امرأة دعاه الى الوقوع في الفاحشة قد تكون تمنعت عليه حتى زين الشيطان له زنا وانتهى وهو رجل محطن متزوج عند حرمة ومع ذلك وقع في الفاحشة وزنا اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وطهره اقبلت المرأة الغامدية كما الصحيح يا رسول الله زنيد فطهرني قال اذهبي قالت تريد ان ترددني كما ردت ماعزا والله اني عبنا من الجنة حتى اقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعدما ولدتها وفطرت ولدها يقبل الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله اصبت من امرأة قبلة فأعرض عنه قال يا رسول الله اصبت من امرأة في الشارع تمشي واعجبت لي وعزيتنا قبلة فأعرض عنه ثم وقيمت الصلاة وصلى. لما انتهت الصلاة رجع. يا رسول الله اصبت من امرأة قبلة رجال ندمان و Fabral said فليت معنا قال نعم قال قبد غفر الله لك ثم أنزل الله تعالى وآقم الصلاة طرفي النهاري وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين أنا لا أعني بهذا أنني أعتذر عن وجود المنكرات لا المنكرات بلا شك أنها مؤذنة بخراب البلاد والعباد والله عز وجل قد أمر جبريل كما ذكر ابن عبد البر وغيره أمر جبريل أن يهلك قرية كذا وكذا قال ربي إن فيها خلان العابد ما يقوم من سجاته يا ربي هذا عبد يصل ويصوم ويبكي وختم كل يوم فقال الله تعالى به فبدأ هل عابد هل هذا أول عذاب جبريل سجلها ضربه ليش يا ربي قال فإنه لم يتمعر وجهه في يقف أنا لا اعتذر عن أصحاب المنكرات ولا أقول أقعدوا عن انكارها لا بل في طايع مسلم عديد أبي سعيد مرأ من منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه والآية الكريمة واضحة بعين الذين كفروا بني إسرائيل ثم قال كانوا لا يتنهون عن منكر نحن جميعا مقرون أن إنكار المنكرات واجب على كل مقدر وأن وقوع المنكرات ينشق أن يوقع فيما هو أعظم منها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخلن على يد السفيف ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تأترنه على الحق أطرة ثم قال أو لا يغيبن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يخجّب لكم ولما أُم سلمة تجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندها وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرد مأجوج وماجوج كهاتين وحلق بأصبعه الو وحلق بالسبابة والإبهام خمسين غالت يا رسول الله أذهلتو فينا الصالحون معقول رب العلمي نزل العذاب علينا وفينا ناس يصمون الاثنين والخميس وناس يقسمون القرآن كل اسبوع وناس يلقون محاضرات وناس ياي يصلون ونضحها وناس يقومون الليل معقول انا هل يكون فينا الصالحون قال نعم لكن متى متى اذا وقع الخبث ام ماذا قال اذا كثر الخبث، لأن كثرة الخبث يدل ان الصالحين هؤلاء اللي اللي يستخر المجتمع أن يصلون ويصومون نفس الصالحين هؤلاء هم أنفسهم تاكتون عن إنكار المنكرات، لو ما كانوا تاكتين عن إنكار المنكرات لما كثر الخبث، يعني إذا سمع الصالح تات انتحاره فيها عشرون بيتل ويمكر على هذا لما يصل يمكر على هذا اللي يشرب ضمر يمكر على الثالث اللي تتكشف النساء يمكر على رأي، الر... من يكثر الخبث، لكن لما صار الصالح أن كل واحد حد حد نفسه. أصبحت الأمة لا تزال من حضر لكن الذي أعني في هذا أنه مع وجود هذه المنكرات ينبغي ليق و أن ننظر بعين الاعتدال فيها، وأنه لا يكاد يخلو مجتمع من وقوع المنكرات. والله عز وجل قد خلق الخلق و يجعلهم ك... قد خلق البشر ولم يجعلهم كالملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخي طبيعي أن يقعدينها خلونا واقعيين طبيعي أنه واحد يشرب قمر طبيعي أن واحد يسبل. طبيعي واحد يحرب لأيسه طبيعي أنه واحد يخرب فكرها أحيانا وجود هذا في البشر أمر طبيعي أن بدأوا تريدون تريدون مجتمع لا يمكن يقع فيه معصية. واحيانا يؤبر بعض يقول نريد مجتمع كمجتمع الصحابة. مجتمع الصحابة وقع فيه معافي هذه قصة ماعد وقصة الغامدية وقصة الذي قبل امرأة وقصة الرجل حديث انس في صحيح البخاري لما قل جاء برجل يشرب خمرا فزلت ثم ذهف ثم جاء بي شربه خمرا واربع مرات او ثلاث يجاء به يشرب خمرا اذا المسألة واضحة يا جماعة أنه أنه يوجد منكرات لكن الكلام كيف تتعامل مع هذه المنكرات يعني بعض الشباب لما وقع التفجير الاخير والتفاجؤ والتفجيرات التي قبلها ايضا ولا يعني ان التفجير الاخير خطأ واللي قبله الصح لا كلها خطا ولا تجود لكن لما وقع التفجير الاخير واللي قبله واذا سمعنا من بعضهم شيئا من هذا كان يقول احسن تقول ليش احسن تخلي الدولة تنتبن فيه منكرات والنفي ايدي يا اخي وانت هل ترى هذا هو حل المنكرات يعني وقع تفجير هل انغيث بعض المنكرات مثلا العماكن اللي فيها غزل ألغيت على طول الإعلام انقلت خلاص ألغيت خلاص كذا أو كذا يا أخي الكريم ليس هذا هو الطريق لأجل أن نغير هذه المنكرات وليس شرط يا جماعة أن تتغير المنكرات في يوم وليلة النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله ولا أسلم عليه يده إلا 115 فقط في مكة 13 سنة جعوة 115 فقط اللي في مكة في غير مكة أكيا مجموعات وإن كانوا قليل أيضا وكان يمر ببلال يعذب يمر بخباب يعذب يمر بثميه بن خياط وزوجها ياسر وعمار مربوطين يضربون ثم حذلك يقول لا أملك لا لكم أملك لك من الله شيئا صبرا صبرا ويمشي إذا يا جماعة هناك بعض الأشياء أنت قد لا تستطيع إنكارها ولن يسألك رب العالمين عنها إذا ما تستطيع إنكارها لن يسأل رب العالمين عنها ويما ينادين ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجب أنت المرسلين فيما تستطيع ولا يسلف الله نفسن إلا وسعها رب العالمين لن يسألك يوم القيامة لماذا كفر سرعون ولن يسألك يوم القيامة لماذا كفر قارون ولن يسألك يوم القيامة لماذا امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه ولن يسألك لماذا قطعت تلك النساء يهون في بعض الأشياء يا أخي ذاهي خارج عن قدرتك. من يسألك رب العالمين عنها، إنما سيسألك عن المنكرات التي تستطيع أنت إنكارها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع الصحابة، فقال: يتولى عليكم أمرا، يحدّثكم باللي يسول. قال: يتولى عليكم أمرا. يأخذون حقهم، ولا يعطونكم حقكم. يعني مثلا يأخذون الأراضي، يأخذون أموال. يأملوكم تشتغلون بشغلات معينة وهم يستفيدون منها واذا طلبتم حقكم ما يعطونكم اياه واحد من الصحابة تحمس نأبة ضي يعني يعني يذلونه قال صحابي يا رسول الله تحمس قال نعم والصحابة ينتفض لو الحكام عنده دفع روسهم قال يا رسول الله اتنا ننافضهم السيف والله لو انهم عندي دم نعاني حكي لألقف السيف رقير روسهم أتنعنوا نابدهم السعيف قال لا, لا لا لا لا شوف عاطفة الآن ومسألة علم ما هي بعاطفة لا لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما دام أنهم يصلون مسلمين لا لا لا تنابلهم السعيف كل الأمور بالسان شوفوا يجماعة كيف يضبط عواطف اللي أمامه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أقبل إليه تكلم عن الخدس فأقبل إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل فيقتله قال إن قتلته قتلناك ما يبغي يتصرف بعاطفة تخيل واحد يا جماعة يأتي البيت يرجع الله يجيرنا وياتهم أعوذ بالله الله ويجد على سريره مع امرأته رجل يقع عليها والزوج داخل الله من يتحمله يا جماعة هذه الصحابي يقول أرأيت رجلاً يجد مأمرأته رجلاً على تراشه يليس بالله أتلأ في مكان ثاني على تراشه أيقتنه قال إن قتلته قتلناك لو تقتلت قتلناك أبطر في بعاطفة كيف عندنا في القرآن الملاعنة لواحد يقتل امرأته إن النساء في باربعة شهداء أولا تلاعنها وتقسم الأيمان المغلظة التي ذكرها الله في كتابه إذا يا يجمعها تقاس بالعلم تقاس بالركادة ما هي بالمسألة يا جماعة أن الإنسان ينطلق يعني يتصرف من هذه التصرفات التي قد تقضي أحيانا إلى غير ذلك ثم أقول ينبغي أولي حبه الكرام الفضلاء أن يكون عند طلبة العلم وعند شباب الصحوة شيء من الاعتدال في التعامل مع الحكام خلونا وقعين يا جماعة الحاكم يبقى أنه حاكم ويبقى أن الدنيا مفتوحة بين يديه يأخذ منها ما يشاء ويبقى أن الرجل إذا فتحت أمامه المنكرات والرجل الآخر لم تفتح أمامه المنكرات صار الأول تعرضه ويقباله إليها أكثر من الثاني لذلك شوف لما ستأمل معي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يسلمهم ولهم عذاب أليم من هم؟ ما قال الزاني والمتكبر والكذاب لا لا قال اشيم طنزان اشيم طنزان يعني رجل عمره 80 سنة هو يزمي لو ان الشاب ابن ابوه 16-27 أخمسة وعشرين قلها شاب متحمس وليان بوة وأغواها الشيطان وشاب الوسيم بقوته وأعجب البنت وأعجبتها لا وقع عليها ما ممكن يعني إن الواحد يعني طبعا لا يشك إنه حرام لكن هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشياء بيستهوية شيطانه لكن لما تكون واحد عمره 8 سنة ورحيتني بعد هذا ليس له أي عذر لأن الدوافع اللي عنده دواسع أصلا منطفئة وشينة الجام وعائل مستكبر لو في غني مستكبر ممكن يحتمل الناس واحد راكب خياره بـ 400000 شماغه بـ 250 و لـ 300 جزمته بـ 1500 شعوبهم فصله ريال رصيدة في البنك مليار مليارين طبيعي انه يمشي وشايف نفسه صحا هذا ما يجوز لكن عنده يعني مقوماته هيئة كبر صحيح انه ما يجوز الكبر لكن حينا ما تلومه لكن يا جماعة لما يجيك واحد كحيان فقير لا لبس زين ولا ثوب زين ولا وضيف سنزينة من ولا منصب زين فقير منتهي واذا سلمت عليه ناظر كل الطرف عينه هلا هلا وش عندك تتكبر به لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وعائل مستكبر وش عندك تتكبر فيدل ان المرض داخله قلبه ثم قال ومن يكون كذاب دائم الواحد اذا صار يكذب لماذا يكذب اما يكذب لاجل يأخذ مصالح من الناس او يكذب لاجل كل الشرف عند الناس يبدأ يعطيهم بطولاته وكذا او يكذب لاجل ان يكذب وجوه الناس اليه يبدون يستمعون ثواليفه الكذب يعني قد الانسان احيانا يعني يعذر مثل هذا لكن لما يكون ملك الناس اصلا مقبلين عليك خلقه والناس أصلا يستمعون إلى كلامك ما فيها كلام والناس مقبلون عليك حتى بأنفسهم وجلوسهم وتكذب بعد ما تستفيد من هذا الكذب فإذا رأيت أحدا من هؤلاء الذين وسع الله تعالى عليهم في الرزق وسع عليهم في الملك لا أقول إنه يجوز لهم أن يعصوا الله لكنك لن تلومه كثيرا إذا كان وقعت المعصية أحيانا او وقع احيانا في معطية في لبسه او في مظهره لذلك حتى العلماء لما تكلموا عن جواز خفض الشعر بالسواد اضحوه لمن تذكرون اضحوه لمن قال ويضاح للقائد في الجيش لاحظ حاسم قوي في الجيش يظهر أن ان الشباب امام الكفار ما يرون القائد في الحيثة بيضة وشنبها في رقل الله ولا قائدهم لا لأجل أن يريد الكفار فجعلوا للحاكم والقائد بعض المميزات لأن أصلا هذا وضعه ليعامل الناس عليه لذلك أنا أقول ينبغي أن يكون عندنا نوع اعتدال عند التعامل مع الحكام وأن يصلح الإنسان يلتني سهم المعادر ليس فقط الحكام بل كل من فتحت أمامه الدنيا تنزلقت قدمه ولو شيئا يصير فيها ينبغي يكون عندنا نوع من العدل ما أقول العذر لا ما حد يعذر على معصية الله لكن يكون عندك نوع من العدل في التعامل معه ما يعني إن السفر. لما زنى، ان كفر لما شرب خمرا ان كفر لما كتب ذاك الكلام ان فعل كذا وكذا عندك مقاييس يا اخي الكريم في الكتاب والسنة لا بد ان تكون هي المقاييس التي يعني ينبني عليها حكمك على الاخرين وكذلك اقول يعني لله والله يا احبابي ولا ارجو بها ان شاء الله يعني جزاء ولا شكورا من حاكم ولا غيره قد اطلعنا على بعض الامور من الطاعة عند بعض المسؤولين وعند بعض الحكام من الصاعات الخفية من اقوام كنت ترى احيانا صورة في الجريدة وتقول وش هالفاسق الفاجر اعوذ بالله الذي وتفير الضمده احيانا فاذا اطلعت على بعض فريغته فاذا هو كاف الايتام ما احد يدري عنهم وكاف الحلقات تحفيذ القرآن ولولا حساسية الامر لذكرت لكم بعض الاسماء بعضهم توفي فلما بحث في اوراق فاذا الخمس الى ست حلقات تحفيذ قرآن هو اللي ماسك رواكب للمدرسين ولا في احد يدري واذا به كاتل ايتام تجد في حقيبة احيانا الخاصة يعني مئة او مئتين من من, من استمرات الايتام في بعض الدوائر الخيرية هو اللي ولا حد يدري عنه فانت لا تنغر بظاهره انما لعل بينه وبين رب العالمين شريره يا اخي رب العالمين اللي يحاسبه انت انكفت لك رب العالمين على بني ادم تحاسبهم انت الدابة اللي تخرج فيها قبل الزمان تطبع على جباههم مثل مكافر انت ما... ما كلبك رب العالمين بهذا كلفك بك انت ماذا اجبتم المرسلين لن يسألك عن فلان وفلان ماذا اجب المرسلين ينبغي ان يكون عندنا نوع من التهم في هذا كذلك ايه والاخوة ينبغي ان يكون المرء رجاعا الى الحق اذا تبين له وان لا يتبع اكتار كل ناعق ان يكون رجاعا للحق الخوارج لاحظوا كم ملاحظة على عثمان عثمان رضي الله تعالى ان صاحب اموال وتاجر اصلا من الجاهلية هو تاجر ما هو ابتجر لما صار خليفة قام يسرق اراضي لا لا رجل اصلا تاجر خليجة منذ ان من كان في الجاهلية وتعلمون ان عثمان حتى بعد الاسلام لما كان له الشأن وجاء في, في بعض أيام الجوع التي أصابت الصحابة كان يجي بالأموال وجاء بعشر من الأب المليئة بالطعام وتصدق بها فعثمان أصلا رجل تاجر تولى القناسة وهو عند أموال أصلا فبدأ يعطي بعض المقربين يعطي ابناء عمه ابناء خاله يعطيهم أموال يعطي هذا مية تلف وهذا أرض وهذا يعطي ثواب استكلم بعض الناس أساء الظن. قالوا هذه يعطيهم من فلوس الدولة قال يا جماعة هذه اموالي انا افعل بها ما اشاء لو احرقها ما احد يعترض علي اموالي يا اخي قالوا لا تعطيهم فلوس ثم قام عليه الناس ووقع ما وقع من مقتل من مقتل عثمان ثم بعد ذلك قام عليه جمع من الناس وقتلوه والصحابه ما قاموا عليه ثم بعد ذلك تولى علي فصار أمامه الخوارج وفعلوا ما فعلوا وقالوا سيفتحتم الرجال في كتاب الله وبدأوا تأخذهم بعض الشبه التي يثيرها بعض الناس التي يثيرها بعض الناس. فقام عبد الله بن عباس قال نحل الموضوع معهم دخل عبد الله بن عباس اسمع كيف يا جماعة يصف المنظر اللي دخل عليه. يقول ابن عباس فدخلت دخلت فإذا بأقوام بين جباههم فروك بال فروك بالعنزة فروق يعني مثل رقبة هذا كله. خشن متقطع من كثرة السجود لا كركب المعزة المعزة من كثرة السجود لا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقروا صلاتكم العلاء صلاتهم وقراعتكم وقراعتهم إذا أنت يبقى بكر فرحان نكتختم كل أسبوع هذا يختم كل ثلاثة أيام نسألها عبادة قالت, قالت فإذا بين عيونهم وعلى جباههم كركب المعزة من كثرة السجود بدأ يناقشهم قال ليش خارجين عن على, علي بن أبي طالب قالوا علينا لنا عليه ملاحظات قال ليش قالوا ليش ما يقالب بدم عثمان عثمان قتل ليش ما يقتل قتلة عثمان قال طيب يا جماعة كيف يستطيع يقتل قتلة عثمان والأمر إلى الآن ما استتب له ما استتب إلى الآن لا يزال في مشاكل لما يقتل قتلة عثمان وين الجيش اللي بيقتلبهم إذا أنتم ستة آلاف ومعارضينه وقتلة عثمان مجموعة بعد ومعارضينه يا جماعة كيف يستطيع قالوا ها ايو والله صدكت يا ابن عباس قالوا طيب في ملاحظة ثانية قال ايش قالوا حكم الرجال في كتاب الله والله تعالى يقول ان الحكم الا لله وهذا لما وقع خلاف قام قام عمرو بن العاص وقام ابوث الاشعري وحكموا بينه وبين معاوية ووالله عزبال يقول من لم يحكم ما زل لله كيف يحكم حكم الرجال قال الان ليس الله تعالى لما ذكر خلاف الرجل مع المرأة قال تبعثوا حكما من أهلي وحكم من اهلها لاجل امرأة ورجل ترجم رأة يعني يطعه رجل زوجته حكم الرجال في هذا بالله ما يعنيكم هذا اهم أم, ام دماء الامة اهم قالوا لا دماء الامة قال اذا كان الله طلب حكم يحكم بين الرجل امرأة لاجل خلاف على وطف او نحوه يوقع بينهم خلاف فما بالك بغيره الذي هو اكبر منه وما حكم ما حكم الرجال حكم كتاب الله لكن هم يفهمون كتاب الله ويحكمون به قالوا ها لي والله صدقت ثم جعل يناقشهم فرجع من هالستة آلاف أربعة آلاف كلهم خرجوا مع عبد الله بن عباس ليش لأن ما ناقشهم بعاطفة ناقشهم بعلم ناقشهم بعلم حتى ردهم إليه فأنا قولي يا إخوة يعني ينبغي علينا أن نرتبط بالعلماء. وان لا نكترى الاستناع الى اهل البدع. بعض الاخوان ام عفوا اول ما يدخل الانفرنت ياخذ الفاره وعلى طول يدبر له بروكسي ما هو مراقب ولا شيء يدخل على بعض المنتديات التي تعرفونها فيدخل هالمنتدة الذين يدعون الاصلاح ثم بعد ذلك يقرأ السب واللعن وتثنية هذه الامور جهادا وتسميت هؤلاء مجاهدين اللي يعني, يعني الحقيقة الجهاد ارفع من ان يطلق على مثل هذه الاعمال هالج... اذا ابو ابن ملجم مجاهد ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم اللي قفر على الالقابي قالب نقول الله يغذر له ويرحمه ونضحيه لك كل سنة مجاهد يقول مسألة كل من قتل مسلم بناء على رأيه المجرد مجاهد اذا تذرون يا جماعة ابن ملجم لما قربوه ليقتل ماذا فعل؟ امسكوني يقتلوه فقال ارجوكم اذا تقتلوني اجعلوا اخر شيء يقطع مني رأسي قالوا له ليش قالوا حتى استمر اسبح وهلل الان اموت وبدأوا يقطعونه حد الحرابه الان ماتوا وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا لا الى الله والله اكبر ثم يمدح عمران بن حطان يقول عن ابن مرجم يا ضربة من تقي ما اراد بها الا لو يبلغ من العرش ردوانا قل يا ضربة من تقي شو بالبلال تهم خطأ للدين زين له سوء أمل فراه حسنا قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش ردوانا إني لأذكره يوما فأظنها وقال أشعر به أوف البرية عند الله فأحسبه إني لأذكره يوما فأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا شوف الضلال يا جماعة يقول تقي ويبلغ منذ العرش رضوانا وهو أوفى البرية عند الله في ميزانا سبج أبا بكر عمر بقتله لصهو لي... لي... لي... رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو الحسن والعسين لقتله لهذا الرجل الصالح علي بن أبي طالب الصحابي جيه رضي الله تعالى عنه فسنسى هذا الفهم الخاطئ لا يزال موجودا فبيقول بعض الشباب طيب الشيخ أنا أستمع لها المحطة وأدخل هالمنتديات من باب معرفة الواقع بس العلماء نهوا عن استماع كلام اهل البدع ابن سيرين اقبل اليه رجلان، وبن سيرين عالم وهو زي وزيك فقالوا له يا ابن سيرين عندنا كلام بنقوله لك نظر اليهما قال ما هو قالوا لناك شخص القرآن عرف ابنهم من اهل البدع الذين عندهم بدع تعلق بالقرآن وخلق القرآن قال اعوذ بالله اذهبا قالوا اسمع منا كلمة قال ولا نص كلمة فجلسا بسمعون غفب ما قال ابن سرين سيد خلني اسمع اللي يبغون نشوف قال ولا نص كلمة قالوا اسمع منا قال والله اما أن قوما او اقوم انا فقام من عنده فقال واحد يا ابن سرين لماذا تشدد عليهم احني انت عالم نسمعش لماذا تشدد عليهم قال اخشى أن يتكلم بشبهة من البدع أخشى أن يتكلم بشبهة فتدخل إلى قلبي فيشق علي إخراجها منه وتبقى الشبهة في قلبي فأنا ليش الله قال في القرآن كذا بعدين قال هناك كذا إذن في معارضة ويبدأ يتخبط علي فكري مش لازم أسمع إليهم يا أخي ما هو بلازم أسمع ما هو بلازم أجرب مثل هذا فكذلك يا جماعة الاستماع إلى مثل هذه البدع والاستماع إلى مثل هذه الشبهة خاصة أن أكثرها شبه تتعلق بأمور الدنيا ولا لا لا لا تلاحظوا كلها أمور فلان سرق وفلان فعل وفلان توفق يا أخي فليفعل بالدنيا ما يشاء إذا سلم لنا ديننا ليفعل بالدنيا ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار يا جماعة قال إنكم ستجدوا سترون بعدي أثره يعني ناس يؤثرون أقواما على آخرين من غير حق فتجدون بعدي اثره وامورا تنكرونها اشياء العظيمة فردوا هذا عقلوا هذا خلوه هذا مسكي مخطول وهذا وامورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول امركم انكم تكونون جيش تحطوه لكم مخطة جيد وتجمعون كذا وكذا يقدر يعطيهم توجيه وعاجز ما ينطق على الهواء قال اصبروا لا تسووا المشاكل ما دمنا امور دنيا اتركوها اصبروا حتى تلقوني على الحوض حتى تلقوني على الحوض يعني حوضه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فلابد اي والاخوة ان ننتدي لهذا اخيرا اخيرا كل هذه الاحداث التي تقع سواء وقعت في هذه البلاد المباركة او وقعت في العراق او وقعت في افرانستان او وقعت في الشيشان او وقعت في كشمير او في الفلبين او في غيرها اعلم بانها سحابة سيف عن قريب تقشأوا وان الله عز وجل ناصر بينا وانه ما يستحل الصحيح وانك لو تقلب صفحات التاريخ وجدت مثل هذه الامور وقعت وانتهت وكت الله عز وجل المؤمنين شرها فلا تحزننكم كثيرا مثل هذه الامور وقد يعني تتفضحنا التاريخ ومن يعيش تاريخا في صدره يزيد أعمارا إلى عمره الذي يتأمل في مثل هذه الوقائع، يجب فعلا أن مرت بالأمة أمور بدأ الناس ينتفضون وقالوا الأمة ثم عادها الله عزيزي المرة ثانية يا جماعة عام ستة وخمسين لما أقبل اقتطار بجيش كالليل يسير كالسيل وغدوا بلاد الإسلام بدأوا يقتلون يقول بن كثير قتلوا خلال أربعين يوما الف الف وثمانمائة الف يعني كم بالمقاييس الان مليون وثمانمائة الف حقيقيا لما سمعت هالكلام استغربت قلت يمكنه بن كثير مبالغ معقول عدد سكان العراق يعني بياكل مليونين ذاك الزمن معقول شكت فرجعت لي منهاج السنة النبوية لابن سيمية فذكر نفس الرقم رجعت لي كتاب لابن الجوزي فذكر نفس الرقم رجعت لسبقض للجودي ذكر نفس الرقم رجعت ابن الاثيف ذكر نفس الرقم دا رجعت ثمان مراجع تاريخية كلها ذكرت نفس الرقم يقول ابن القيم في ثميونية يقول فغدا على سيف التسار تقضى على سيف التسار ألف في مثل لها مضروبة بوزان وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بك الإسلام أعداؤه اليهود كذا المجوس وعابد الصداني يقول كل حتى اليهود نصردك على الإسلام ثم قال لكنهم يبقون أهلا أهلا أهل فناء الجنيا لأجل مصالح لأجل منافع الإنساني قتلا المسلمون على مثل الحال ورأى بعض الناس ان الاسلام انتهى ثم يرفع الله راية الاسلام من جديد ويرفع الله عزيزا راية ويبدأ الناس يعوجون الإسلام ويدخلون فيها فواجا الى غير ذلك فانا اقول قد وعد الله عزيزا المؤمنين في النصر ولا يغرنكم ما يقع في العراق او يقع في غيرها والله لا الله دينه ولو ربرت في حال ما وقع في قلوب بعض الرسل في, في سابق الزمان لرأيت انهم كما وصف الله قال حسائد استيئس الرسل يأتي من أقوامهم ما في فائدة نو يدعي 950 سنة وسعه 3 جميع السبل وخلال 950 سنة ما أسلم معه يا جماعة إلا 80 ما بين رجل وامرأة لا وهالعدد 80 فره هذا أكبر رقم ذكره المؤرخون ولا ذكر ذكر بن كثير في قصة الأنبياء أنه مطرعش بس أنا الآن أزين الكلام وأقول لكم 80 جايب لكم أحسر رواية يعني لو سنة أسلم واحد كان على أقل 950 أسلموا ما اسلم clic إلا ثمانون قال الله حتى إذا استيئس الرسل وظِنّوا أنّهم تبكذبوا ظل الأقوام أنّ الرسل يكذبون لأن الرسول يقول لهم إذا ما أسلمتم يأتيكم عذاب فظل الأقوام من الرسل يكذبت في عذاب نحن ما جاء العذاب إلى الآن قال حتى إذا استيئس وظنوا وظنّوا أنّهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم مجرمين ثم قال الله فانتقمنا في آية أخرى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولينصر من الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله يدافع على الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كبير أسق الآيات الكثيرة في مثل هذا فألم أن هذا الدين منصور وممتحن فلا تعجل فهذه سنة الرحمن فالله الله أيها بالحذر من ان يقع في قلوبنا شيء من اليأس من نصر الله عز وجل لهذا الدين ومن اهم ما ينبغي ايضا طرحه في مثل هذا الواقع ان كون هؤلاء الذين يفعلون هذه الافعيل يتصورون بزي الصالحين او بزي اهل الاسلام لا يعني هذا يا جماعة ان نعمم ذلك على جميع كل من التح او قصر توبه انه اصبح يحمل مثل هذا الفكر يعني لو جاءنا طبيب طبيب من الاطباء ها؟ وادخلوا عليها رائب في العيادة فاعجبته فقال لها قومي على السرير مضحص طامت على السرير وعطاها ابنة بن ثم تم وقع عليها بالزنا هل هذا يعني كل الاطباء في الساق وفي الجار لو جاك واحد وجلت مجلس وقال يا اخي هالاطباء عوذ الله مجموعة الزنات قلت ليش؟ يا اخي اعوذ بالله زوجة جاري زنا بها الطبيب وبالنجل وفعل بها كذا وكذا لقولت لا قلت يا اخي اتقل الله اذا قلت ان فاعدلوا طبيب واحد زنى معنى قال لا واليوم تأكد وجدت ان المستجبل قلاني وقعت فيها الحادثة بعد وان الهيئة قد امسكت واحد سابقا كذا والشرط يا اخي عندي 150 طبيب كلهم فعلوا مثل الحركة هل يعني نقص الكلية في الصفر ونوقف اي مؤتمر طبي ونوقف الدورات التي الدورات الطبية لا ما يعني هذا الا نصلح هؤلاء الى طبنا وننسب الفساد ليس انكتب ننسب الى افهامهم هم صح لان ما درسهم في الطب كبنج الحرمة ووقع عليها بالجناء ما درسها الكلام في الطب فهذا من نفسها الفاسدة ما هم من الطب لو جاءت مهندس طردا فحنا مكتب استشاري وجاء وعمل لك مخطط لبيتك ثم بعدين صار عنده اهمال في هذا المخطط وبنات البيت لما صبيت الدور الاول ولا الثاني ان البيت على العمال وما طو هذا يعني اكتسوا شبه المهندسين المعماريين كل ما جلست في مكان الله يلعنهم الله يسعوا يفعل لا ما يعني هذا اذا قلتوا تعدلوا لا يجر منكم شان قوم من على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى كلام لكي ان نعلم وكذلك نقول في هؤلاء كون هؤلاء الشباب طلعت صورهم وهم ملتحين لا يعني يا جماعة أننا نسب الدين لأجل هؤلاء كما أننا يقول فلا تسب الطب بل ولا تذنب الطب بل هذا الطبيب بنفسه كذلك ذنب هذا الرجل الذي وجد مثل هذا الفكر أما يطلع لكواه في الجرائب يقول حلقات تحديد القرآن المفروض توجه مش دخل القرآن يا أخي هو القرآن قال فجر باسم ربك الذي خلق، ها؟ ولا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر رب بالقراءة وطلب العلم، ما أمر بالتفجير. لكن يأتيك واحد أصلا هو مغرف مثل واحد الآن قدم في كلية الطب ولا قبل، وبعدين حاول حاول حاول لين جاب أكبر واسطة وقبله. درس عندهم ثلاث أربع سنوات وبعدين فرده. بالله عليك هل سيحب الأطباء؟ يبدأ يسلم على الأطباء ويسبهم كل موطن. كذلك الذي يدعو الى اغلاق حلقة تحديد القرآن اعلم ان في قلبه مرض لكن لما رأى الموجه ركبها لاجل ان يحقق مآرب شخصية له اعلم ان الذي يدعو الى اغلاق كليات الشريعة اعلم ان الذي يدعو وقد ذهى احدهم واحد غبي دهى في ايقاب طباعة المصحف الكريم يا اجماعة في الجرايد. واحد ما ادري هذا ظاهر انه اكل شيء ولا شرب شيء ولا ستعجب من الجرأة التي عنده يقول لا بد ان توقف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف لا بد ان يوقف طباعة المصحف الشريف انت مجنون والمصحف قال لك فجر المصحف قال لك اقتل المصحف قال لك روع افزع لكن احيانا تكون امراض في قلوبهم ولو, ولو فتح له المجال يمكن يقول وقف طباعة المصحف يطبعوا مجلة كذا وكذا من المجلات الفاسدة اللي تدعو إلى الفساد لو كان الأمر يعتمد على ما يقول فينبغى أن يمسك عن الصالحين وأن المرء أن أنه ينبغي أن يزداد تمسكا بهذا الدين وأن يمسك لسانه عن كل من يتكلم بالدين وأن يحاول أن يوضح هذه الشبه لمن لمن يقع في الإسلام أو في المسلمين بسببه لعل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة أسأل الله تعالى مني وكرمه وفتن وياتم بكل خير أجعلني وياتم مباركين أينما كنا كما سأل الله تعالى أن يغفر لمن ماتوا في في هذا التفجير وقد زرناهم اليوم زرنا ما زرنا الذين ماتوا زرنا المصابين الذين في المستشفى تخصصي وفي المجمع الرياضي وطلعنا عليهم وقابلناهم وجمع منهم الله من الأخوة الصالحين يعني. بعضهم الله رأيتهم على سرورهم وقد كنت ألقي أحيانا كلمات في المرور وأذكر أحيانا بعض المواعب والله منهم أمامي يبكون ويألتحون بالمنازيل لا أسلم الأخيار وقلوبهم عقيقة واحدهم الآن نسأل الله تعالى أن يكشف عنه وأن يشفيه أحد الأخوة نقيب من الصالحين ونحسب على خير زرته ايضا اليوم واصابه زجاج دخل الى رأسه ويعني و... اصابتها عسى الله عز جل ان يصفف عنه اعرف منذ ان كان طالبا في كلية الامنية قبل قرابط ال 11 سنة كان من الاخيان وما التفت بعد الصلاة له امامي في ما في قصة الى ان تخرج من كلية ضابط ويقول لي احد الاخوة وصلت عليه اليوم اخبره اني زرته واطمن عليه زميله في العمل قال تصدق يا شاشه نعم قال صلاة الظهر ذلك اليوم يوم الاربعاء جئت صليت تحيه في المسجد جلست انتظر الاقامه وجاء فلان هذا وصلى جنبي ثم رفع يديه يقول دعاء الدعاء عمري ما سمعته يقول جعل يتنهت ويبكي يقول عمري ما شفته يدعو مثل هالدعاء كانه قاعد يعني متوقع انه بيحصل شيء يقول بعد يقول اللهم بعدد قطرات المطر اللهم بعدد حبات الطراب اللهم بعدد ذرات الهواء يقول مه هذا دعاء فلام. يقول قرابة سبع أو ثمان دقائق وهو يجعل يديه على وجهه ويدعو يقول ما أدري إش كان يدعو لاني كنت أسمع شيء يسيرا منه يقول ثم أصابه ما أصابه الآن من البلاء الله تعالى نكشف عنه كما نسأل الله تعالى أن يتقبل من ماتوا في هذا التفجير أن يتقبلهم شهداء ونجعلهم عليين ونصبر أهلهم على, على ما أصابهم وأن يخلف عليهم في أهاليهم بخير وأن يعيد هذه البلاد من الفساد ومن المفتدين وأن يرد كيد كل من أراد الإفساد في هذه البلاد في نحن اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد اعلامنا او اراد افتتنا او اراد مناهجنا او اراد ولاة امرنا بسوء اشغلوا بنفسه ردتيه في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه قوي عزيز اللهم اجعل هذه البلاد امرا للخير اللهم اجعلها ينطلق منها النور إلى جميع البلاد وينطلق منها رفع رائتك يا رب العالمين اللهم رد سيد إسرائيل في نحرها اللهم إن كان هذا منها أو لم يكن اللهم سنسألك أن ترد سيدها في نحرها ورد تيد أمريكا في نحرها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم سلت جندك وبأسك إله الحق على كل من يريد الإسرائيل في هذه البلاد يا قوي يا عزيز اللهم إنا على الأمر بالمعروف وإنا عن على المنكر وجعلنا صالحين مصلحين مذاسا مهديين يا رب العالمين أشهد الله وصلي على أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.